فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 119. فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 110. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا 111. فكلي واشربي وقري عينا فإما تر إن من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا بِهِ به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد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 112. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا 113. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 117. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا 118. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 119. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه 112. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه 113. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 114. الله ربي وربكم فاعبدوه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 124. واذكر في الكتاب إبراهيم 125. إنه كان صديقا نبيا 126. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا لم تنته لا 119. وهجرني مليا 110. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي 111. إنه كان بي حفيا 112. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم 117. واجعلنا لهم لِسَانَ صدق عليا 118. واذكر في الكتاب موسى 119. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 110. وناديناه من جانب الطور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 وَكَانَ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 110. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا 111. ورفعناه مكانا عليا الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ومن 117. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا.